المراد بأولي الأرحام واختلف العلماء في هذه الآية هل جاء في القرآن ما يبين المراد منها أو لا فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها بينتها آيات المواريث كما قدمنا نظيره في قوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون قالوا فلا إرث لأحد من أولي الأرحام غير من عينت لهم حقوقهم في آيات المواريث وممن قال بهذا زيد بن ثابت ومالك والشافعي والأوزاعي وأبو ثور وداود وابن جرير وغيرهم وقالوا الباقي عن نصيب الورثة المنصوص على ارثهم لبيت مال المسلمين واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أيضا الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه الترمذي وابن حجر ولا يضعف بأن في إسناده إسماعيل بن عياش، لما قدمنا مرارا أن روايته عن الشاميين قوية، وشيخه في حديث أبي أمامة هذا شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة، وقد صرح في روايته بالتحديث، وقال فيه ابن حجر في التقريب صدوق فيه لين. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي صححه الترمذي من رواية عمر بن خارجه وحسنه الترمذي وابن حجر من رواية أبي أمامة إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه يدل بعمومه على أنه لم يبقى في التركة حق لغير من عينت لهم أنصابهم في آيات المواريث وقد قال بعض أهل هذا القول المراد بذوي الأرحام العصبة خاصة قالوا ومنه قول العرب وصلتك رحم يعنون قرابة الأبي دون قرابة الأم ومنه قول قتيلة بنت الحارث أو بنت النظر بن الحارث ظلت سجوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشققوا فأطلقت الأرحام على قرابتي بني أبيه والأظهر على القول بعدم التوريث أن المراد بذوي الأرحام القرباء الذين بينت حقوقهم بالنص مطلقا واحتج أيضا من قال لا يريث ذوي الأرحام بما روي عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة فأنزل عليه لا ميراث لها أخرجه أبو داود في المراسيل والدارقطني والبيهقي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء مرسل وأخرجه النسائي في سننه وعبد الرزاق وابن أبي شيبة من مرسل زيد بن أسلم ليس فيه ذكر عطاء ورد المخالف هذا بأنه مرسل وأجيب بأن مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد الاحتجاج بالمرسل وبأنه رواه البيهقي والحاكم والطبراني موصولا من حديث أبي سعيد وما ذكره البيهقي من وصله من طريقين احداهما من رواية ضرار بن صرد أبي نعيم والثاني من رواية شريك بن أبي نمر عن الحارث بن عبد مرفوعا وقال محشيه صاحب الجوهر النقي في ضرار المذكور إنه متروك وعزى ذلك للنسائي وعزى تكذيبه ليحيى بن معين وقال في ابن أبي نمر فيه كلام يسير وفي الحارث ابن عبد أنه لا يعرفه ولا ذكر له إلا عند الحاكم في المستدرك في هذا الحديث قال مقيده عف الله عنه ما ذكره من أن ضرار ابن صرد متروك غير صحيح لأنه صدوق له بعض أوهام لا توجب تركه وقال فيه ابن حجر في التقريب صدوق له أوهام وخطأ وروميا بالتشيع وكان عارفا بالفرائض وأما ابن أبي نمر فهو من رجال البخاري ومسلم وأما إسناد الحاكم فقال فيه الشوكاني في نيل الأوطار إنه ضعيف وقال في إسناد الطبراني فيه محمد بن الحارث المخزومي قلت قال فيه ابن حجر في التقريب مقبول وقال الشوكاني أيضا قال وصله أيضا للطبراني من حديث أبي هريرة ويجاب بأنه ضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي قال وصله الحاكم أيضا من حديث ابن عمر وصححه ويجاب بأن في إسناده عبد الله بن جعفر المدني وهو ضعيف قالوا روى له الحاكم شاهدا من حديث شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن الحارث بن عبد مرفوع ويجاب بأن في إسناده سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك قالوا أخرجه الدار قطني من وجه آخر عن شريك ويجاب بأنه مرسل انتهى قال مقيده عفى الله عنه وهذه الطرق الموصولة والمرسلة يشد بعضها بعضا فيصلح مجموعها للاحتجاج ولا سيما أن منها ما صححه بعض العلماء كالطريق التي صححها الحاكم وتضعيفها بعبد الله بن جعفر المدني فيه أنه من رجال مسلم وأخرج له البخاري تعليقا وقال فيه بن حجل في التقريب ليس به بأس انتهى واحتجوا أيضا بما رواه مالك في الموطأ والبيهقي عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن موسى أنه قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صل الظهر قال يا يرفأ هلما ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العامة فنسأل عنها ونستخبر عنها فأتاه به يرفأ فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحى ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله وارثة أقرك لو رضيك الله وارثة أقرك وقال مالك في الموطة عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب يقول عجبا للعمه ترث ولا تورث والجميع فيه مقال وقال جماعة من أهل العلم لا بيان للآية من القرآن بل هي باقية على عمومها فأوجبوا الميراث لذوي الأرحام أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وسيكون لنا في لقائنا القادم إن شاء الله فضل حديث عن توريث أولي الأرحام فإلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته